الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفتدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ينيركم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السوا إلى السماء ثم إلى السماء إذا سواهن تبع سمواته وهو بكل شيء عليم